بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولله الحمد تنظي القافلة المباركة في هذه الغرفة الكريمة غرفة السرداب منهاج أهل السنة كما تعودنا دائما في استقطاب طلبة العلم والمشايخ وحقيقة أنا أمامي كوكبة من النخب وكوكبة أيضا من طلبة العلم ومن المشايخ ومن العلماء وأيضا من مشرفي غرفة السرداب فالشيخ محمد البراك و. شيخنا أيضا الكريم شيخ أثمان الخميس موجود الآن شيخ فايز الأريني ومجموعة من الأحبة أذكر بعض الأسماء على عجال الأسيف وأبو عرب والمسافر وأبو عمر الكافي وأسماء أيضا لا تحضرني الآن وأيضا مجموعة من الأخوة الأحبة المهتدين الذين كانوا سابقا من الشيعة والآن من أهل السنة والجماعة ولله الحمد ولن حقيقة نطيل عليكم فأنتم في الشوق إلى سماع كلمة الشيخ عثمان الخميس في هذه الغرفة الكريمة والذي سيتفضل الآن مشكورا بطرح هذه الكلمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وهذا تأصيل لأن هذه الغرفة والله الحمد هي غرفة الجميع وغرفة مفتوحة لجميع غرف الإسلامية وهي كانت الغرفة الأم التي انطلقت من بين جنباتها العديد من الغرف التي تخصصت في دعوه دعوه المخالفين على اختلاف مشاربهم الاحباش وكذلك الشيعة وكذلك ايضا ممن هم على غير مله الاسلام كالنصارى وغيرهم فحياكم الله يا شيخ عثمان وبارك الله فيكم ونسعد حقيقة في هذا اللقاء الكريم ان نسمع منك والاخوه في شوق في غرفة في البالتوك اللي الكلمة الكلمه فالتفضل بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى في هذه الغرفة وكما قال أخونا دكتور حبيض الله تبارك وتعالى أن هذه الغرفة من أقدم الغرف التي اهتمت بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت القائمين عليها على طاعته وعلى هذا المنهج الطيب المبارك في الدعوة إلى الله جل وعلا الكلمة التي خطرت في بالي أن أتكلم حولها ألا وهي أن الله تبارك وتعالى قد افترض الجهاد على هذه الأمة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام هذا الإسلام هذا الجهاد والجهاد كما هو معلوم لضعف هذه الأمة في هذه الأيام سوى الله تبارك وتعالى أن يرفع عن هذا الضعف ويزيد في قوتها أقول متعطل لضعف هذه الأمة وخورها وبقي عند الناس جهاد المال وهناك يعني شيء من الجهاد في بعض المناطق لكن أقصد الجهاد الذي جهاد الطلب بالذات ضعفه جدا وبقي جهاد المال يبذل بعض الأغنياء وليس كل الأمة أغنياء بل الأغنياء أقل عددا من الفقراء فبقي الفقراء لا يجدون مجالا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فيسر الله جل في علاه هذه الغرف المباركة ليجاهد العبد وتجاهد الأمة من خلال الجهاد اللسان وذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي الدفاع عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشر الخير ورد الباطل وهذا جهاد عظيم جهاد الكلمة وجهاد القلم هذا الجهاد الذي نفع الله به نفعا عظيما من خلال هذه الغرف ومنها هذه الغرفة التي يسأل الله تبارك وتعالى نجعلها مباركة ونجعل أهلها مباركين من خلال رد شبهات أهل البدع ونشر السنة وإقامة الحجة عليهم وأعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى قد هدى الكثيرين إلى صراطه المستقيم من خلال هذه الغرفة وكذلك ثبت كثيرا من المذبذبين أو الذين يجدون شبهات يسمعونها ولا يحسنون الرد عليها فيجدون الرد هنا من خلال هذه الغرف فأنا أدعوكم حقيقة جميعا وأدعو نفسي إلى أن نستمر في هذا العمل الدعوي العظيم بل ونجتهد أكثر في بيان الحق بصورة ناصعة البيّنة الواضحة ولكن أيضا بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والإخلاص وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا اجتمع فيه أمران كما هو معلوم الإخلاص والمتابعة وأما الإخلاص فهو في قلب كل عبد ولا يطلع عليه إلا رب العباد سبحانه وتعالى ونحن علينا بالظاهر وهو المعاملة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه جل في علاه ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأهل السنة يعني أرحموا الخلق بالخلق وذلك أنهم عندما يدعون غيرهم من المخالفين لا يدعونهم ليظهروا عضلاتهم أو ليبينوا باطل أولئك أو ليظهروا لي أنهم على علم أبداً وإنما يدعون غيرهم لأنهم يريدون لهم الخير يريدون لهم الهداية ولا يريدون أن ينفردوا في الجنة بل يتمنون أن لو دخل الناس كلهم الجنة ويتمنون الخلق جميعا لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لذلك سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن لما عصى بعض الخلق ربهم تبارك وتعالى وانحرفوا عن الصراط المستقيم صار لزاما علينا أن نجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى للدفاع عن هذه الشريعة المحمدية الطيبة المباركة ولا يكون هذا الأمر إلا من خلال قنوات الدعوة ومنها هذه القناة الطيبة المباركة ألا وهي البالتوك ومنها هذه الغرفة وهي غرفة السرداب فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن نكون يعني عند حسن ظن إخواننا في دعوتنا لله تبارك وتعالى وأن نقول الصواب وأن ندعو بالحسن وأن نحسن إلى الخلق وأن نحب لهم الهدايا وأما قضية البعض وهي مجرد يعني إقامة الحج واهتدى أو لم يهتدي هذا ليس يعني من اهتمامي هذا خطأ خطأ عظيم وإنما نحن ندعو ونقيم الحجة ونسأل الله لهم الهداية وندعو لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويسلك بهم سبل الخير والصواب فالأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما هو معلوم أما الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى يكون على علم وعلى بينة وعلى برهان والإناء بما فيه ينضح كما قيل فنحتاج إلى أن نتعلم العلم الصحيح الشرعي المؤصل وإلا الحمد مننا القائمون على هذه الغرفة وعلى رأسهم أخينا الدكتور أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى يحرسون على هذا الأمر وهو نشر العلم الشرعي, العلم الشرعي المؤصل القائم على الكتاب والسنة مع تعظيم أهل العلم وعدم الطعن بهم وإرشاد العباد إلى الحق فنحتاج إذن إلى الإخلاص وإلى الدعوة بالحسنة وإلى العلم ثم بعد ذلك إلى الصبر أن نصبر في دعوتنا ولا نستعجل النتائج بل لا نسأل عن النتائج وندع النتائج لله تبارك وتعالى ولكن نبذل الخير ونبذل المعروف ونوصل ما عندنا من العلم إلى الناس اهتدوا أو لم يهتدوا هذا شأن آخر لا, لا تتوقف عليه دعوتنا يعني لا نقف عن الدعوة بحجة أن الناس لم يهتدوا أو لم يستفيدوا أو غير ذلك من الأمور بل نبذر الخير ولو حصد غيرنا ولو متنا ولم نحصد فهذا ليس ضروريا المهم أننا حصدنا أهم من ذلك وأعظم وهو رضا الله تبارك وتعالى حيث إننا مشينا على الطريق الذي طلب منا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل في علاة بل هذه دعوة الرسول جميعا من نظر من حال نوح السلام إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى وزكريا ويحيا وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين نجد أنهم كانوا يحرصون على دعوة الناس وعلى إيصال الخير لهم دون النظر إلى النتائج ومحصلاتها وبناء على ذلك كله أقول ثبتنا الله وإياكم وإياكم استمروا في هذه الدعوة المباركة وعلى المنهج النبوي الصحيح وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبرك الله فيك شيخنا الكريم عثمان الخميس على هذه الكلمة التي حقيقة تؤكد وتؤصل أن هذه الغرفة أن هذه الغرفة اختطت لنفسها قضية الالتفات للعلماء طلبة العلم فهذه الكلمة إن شاء الله ستجد عدرانا صاغية من الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى وقبول أذكر أن هنا الآن سنأخذ بعض المداخلات والأسئلة من الأخوة في الغرفة ومن لديه سؤال يرسله الأخ الكريم <تصفيق> نصير آل البيت الأخ الكريم فراج المتيري يرسله له الخاص وهو إن شاء الله يوضحها بنشأة الله عز لا أدري إذا كان قبل قليل الصوت كان واضح سمعتني بارك الله فيكم ما لدي أثلة فليرسلها للشيخ فراج المطيري الأخ نصير آل البيت الآن سنأخذ المداخلات من الأخوة الموجودين في هذا اللقاء المبارك الأخ الأسيف تفضل بارك الله فيك مشاركة صوتي إلا عنك تقترب بارك الله فيك ما الصوت على ستسمعون الأخوة في البالتك وبعدها سنأخذ إن شاء الله سؤال مكتوب بمشية الله أحسن الله إليكم ومبارك الله فيكم هنا مسألة وإشكال وهو أن الملحوظ في كتب الشيعة أنه مكثر الرواية عن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه دون من بعده من الأئمة مثل الهادي والجواد والعسكري والرضا والكاظم مع أنهم يعني من ناحية الزمنية أكثر قرب لمن ألف مثل الكليني أكثر قرب من من جعفر الصادق ألا يثير هذا إشكال عند عقلاء الشيعة؟ يعني أن علمائهم تركوا من هم دون جعفر مع أنهم يستوون معه في العلم والعصمة وغيرها من أمور الـ الـ الـ الـ الإمامة التي يشترك فيها أئمة الشيعة؟ حضرة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذا الإشكال إشكال قائم وهذا أمر واضح جدا يدل على ضلال هذه الفرقة وذلك أنهم يزعمون أنهم يرون عن الأئمة المعصومين فإذا قلنا لهم لماذا تكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الجواب يكون دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عند علي وعلم علي عند الحسن علم الحسن عند الحسين والحسين علمه عند علي وهكذا. طيب لماذا تأخذون من جعفر بالذات؟ فطبعا المشهور أن جعفرا رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه أنه كثر الكذابون عليه خاصة من أهل الكوفة. طيب هؤلاء الكذابون لم يؤلفوا كتبا. يعني زرارة وبصير أبو بصير و قلت القصص واحد طيب فالقصد زراره وابو بصير وبريد ومحمد بن مسلم وغيرهم كالأحول و هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم كل هؤلاء كانوا في زمن جعفر فكذبوا عليه لكنهم لم يؤلفوا كتبا لا توجد هذه الكتب وإنما الذين ألفوا الكتب هم في بدايات القرن الرابع الهجري طيب الذين ألفوا بالقرن الرابع الهجري معلوم عند الشيعة أن جعفرا صار علمه إلى موسى ابنه وعلم موسى صار إلى ابنه علي وعلم علي صار إلى ابنه محمد وهكذا حتى وصل الأمر إلى الحسن العسكري دعوا عنكم المنتظر لأنكم لم تطلعوا على وجوده لكن الحسن العسكري كلكم تعلمون أنه كان ظاهرا للناس، ولا شك أن عندهم من العلم أكثر من من سبقه، لأنه أضاف أشياء لم ي... لم توجد عند جعفر، ولم توجد عند علي الحسين، وهكذا كلما جاء المتأخر عندهم كل الذي عند المتقدم وليس عند المتقدم ما عنده. طيب لماذا لم يروي الكلين عن الحسن العسكري؟ ولماذا لم يروي الصدوق عن الحسن العسكري أو عن الهادي أو عن الكاظم والرضا؟ الجواب واضح جدا عندنا أما عندكم فلا تجدون له جوابا أما الجواب عندنا فهو كما ذكرت قريبا قريبا وهو أن الكذابين إنما ظهروا في زمن جعفر وذا كذبوا على جعفر هذه الأكاذيب رحمه الله تبارك وتعالى وألفوا عليه هذه الأحاديث التي ما أنزل الله بها من سلطان فكذب على جعفر كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى والأدل على أن الكذب على جعفر كثير من هؤلاء وهم أبو بصير وزرارة وبريد ومحمد المسلم والأحول وجابر الجعفي وهشام الحكم وهشام بن سالم وغير هؤلاء لأنهم كانوا في زمن اجتمع فيه أهل الضلال هؤلاء اجتمعوا في زمن واحد واستطاعوا أن يؤلفوا هذا الكذب على جعفر مع أن جعفرًا رحم الله تبارك وتعالى لم يكن عندهم جل هؤلاء بل كلهم من أهل الكوفة بينما جعفر من أهل مدينة ولا عاش في الكوفة ولا عرف الكوفة وإن كان زار الكوفة فهو مرة أو مرتين في حياته فقط ولم تكن في السابق يعني يعني هذه الوسائل الموجودة حاليا كالأنترنت والاتصالات وغيرها فكيف التقوا بجعفر وكيف رأوا عن جعفر لا أحد يعلم هذا بل لا يلأ يل... الكذب المحط ومن أعظم الأمور التي تبين كذبهم أنهم لا يرون عن من بعد جعفر لأن الكذابين الذين كانوا في زمن جعفر انتهوا ولم يكن مثلهم في زمن موسى أو زمن الرضا أو زمن الهادي وغير ذلك فعلى كل حال الذي أعتقد وأجزم به أنه السبب في رواية عن جعفر دون غيره هو كثرة الكذابين في زمن جعفر ظهروا في هذا الزمن فكثر كذبهم ولذلك لم يروى عن غيره من بعده بل روى عن أخيه أبيه محمد يعني أكثر ما روى عن العسكري وروي عن الرضا الرضا لعله في زمنه ظهر بعض الكذابين فلذلك أظهروا ذلك لكن على كل حال السبب في ظني كثرة الكذابين في زمن جعفر والله أعلم بارك الله فيك يا شيخنا الكريم والآن إن شاء الله سنأخذ مشاركة أو سؤال من غرفة السرباء بنهاج أهل السنة وبعدها ستكون مشاركة أخرى من من اللقاء هنا في مكان الاجتماع فسيكون إن شاء الله السؤال مرة عند الأفواف ومرة هنا بمشاعة الله عز وجل تفضل أخي أبو سارة بارك الله فيك نسمع سؤال لديكم ويجيب الشيخ إن شاء الله تفضل أخي أبو سارة. عاش ولد الشؤون اعتمار يا ولد الشؤون نقة المائك بارك الله فيكم نقة المائك احسن ل... لكم تفضل اخوه ابن لماسي المائك لك بارك الله فيك اخوه ابن لماسي السؤال لك على المايك اخواني في حقيقة الاسئلة في الخاص كثيرة جدا وساختار منها ما يناسب المقام وأتمنى أتمنى يعني الشيخ أبا عبد الملك والشيخ عثمان الله يحفظكم والمشايخ اللي عندكم يعني تصدقوا على الغرفة يعني المجلس ما شاء الله عندكم عامر إلى, إلى يعني أنت أنت ومن الأخوان في حاجتكم وأتمنى الأخوان يثرون الأخوان على أسيرتهم لأن وصلتني الآن 27 رسالة فا أريد أن أختصر لأن تاني من اللي عندنا عدمتوا والشيخ وللطويل فأتمنى هذا اقتراح مجرد اقتراح والأمر عندكم تفضل أخوي عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الإخوان جميعا وحي الله شيخنا الكريم وبارك فيك ونفع بك شيخنا الكريم عثمان الخميس بارك الله فيك عندنا أسئلة كثيرة جدا يعني وكما ذكر اخونا الكريم الشيخ فراج ولكن ندخل في الأسئلة مباشرة بارك الله فيك يعني نرى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أتوا بعقائد وعبادات كثيرة جدا منها الغيبة والراجعة والإمامة والعصمة ووجدنا الكثير منها يعني ووجدنا الكثير من هذه العقائد والعبادات ما وجدنا لهم سلف فيها لا من كتاب ولا من سنة ولا من آل البيت ولا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين بارك الله فيك شيخنا الكريم أتوا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بهذه العقائد وبهذه العبادات سؤال آخر في عجالها الله يرفع أدرك وجزاكم الله عننا كل خير نرى الشيعة الإمامية يعني نقول لهم ما هي الغاية والحكمة والمقصد الشرعي للإمام الغائب بالمفهوم العقائي الاثنى عشري ما هي الحكمة والغاية والمف... آ... للإمام الغائب المفهوم الاثنى عشري وما هو أفضل اسلوب لدعوة الشيعة الإمامية بارك الله فيك واحسن إليك وجزاكم الله كل خير وعذرا على الإطالة آ... تفضلوا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المايك مباشرة لكم تفضلوا الشيخنا طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الصوت مسموع عندكم بارك الله فيك شيخنا الكريم هل الصوت مسموع عندك أبو عبد الملك بارك الله فيك طيب الآن بارك الله فيك الآن جزاك الله عنا كل خير من أين أتوا الشيعة الإمامية الاثني عشرية بهذه العقائد الآن من أين أتوا الشيعة الإمامية الاثني عشرية بهذه العقائد ما وجدناها لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند آل البيت فهل لهم فيها سلف من أين أتوا الشيعة بعقائدهم مثل العصمة والإمامة والغيبة والراجعة والبداء والطعن في كتاب الله وعقيدتهم في الصحابة وفي هذه الأمور كلها هل لهم فيها سلف ما وجدنا هذا بارك الله فيكم فمن أين لهم هذا أمر ثاني بارك الله فيكم ما هي الغاية والحكمة والمقصد الشرعي للإمام الغائب بالمفهوم الاثنى عشري وانصحنا بارك الله فيك ما هو الإسلوب الأفضل لدعوة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل يا شيخ ما قلت لكم طيب الاشكال والجلسه المستمره يا اخوان لا زال الاشكال مستمر لا زال الاشكال مستمر طيب مو مشكله مو مشكله ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع ان شاء الله عز وجل ما زلنا اخواني في حوار مع شيخنا الجليل الشيخ بن الخميس الآن يرجع إن شاء الله عز وجل وهنا نطرح عليه أسئلتكم لعل فرصة الآن إخوان إننا نركح بعض الأسئلة التي تطرقت دبلوماسيا اكتب سؤالك اكتب سؤالك طبعا مجال الأسئلة أخوان سؤال أخونا دبلوماسيا شيخ من أين أتى الرافضة بهذه الأقائد هل لهم سلف فيها عقائد البداء الغيبة الرجاء الإمام العسمة هل لهم سلف في ذلك؟ نعلل ماكيدا هو موجود إبراهيم عطني رقم واحد لا يزاك الجنة بس يا أخي السؤال الذي طرح قبل قليل وكرر الأخ والسارح على قضية العقيدة البداء والرجاء من أين جاء بها الرافضة هذا السؤال الذي طرحه الأخه قبل انقطاع. أذكر بنقطة مهمة أخي أبو بارك الله فيك. بالنسبة للمخالفين لو تأخذ أسئلتهم مكتوبة حتى نعطيهم المجال في السؤال. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لالبدائع عقيدة البدائع من أخبث عقائد الشيعة ومن أشدها كفرا. وذلك أنهم الخير هذه العقيدة يتهمون الله تبارك وتعالى بالجهل والعياذ بالله وسبب هذه العقيدة هو أنهم ألفوا دينا كما قلنا قبل قليل ونسبوا هذا الدين إلى إمة أهل البيت ونسبوا إلى هلال إمة أقوالا منها أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ثم نسبوا إليهم كذبا كثيرا ولما كان هذا الكذب يعني يتفننون في نسبته إلى أهل البيت وعلى اختلاف بلدانهم يعني الكذابين فصارت الأقوال متضاربة هذا يكذب وذاك يكذب والثالث يكذب والرابع يكذب ثم يجدون أن وكلهم يدعي أنه أخذه من أهل البيت وكلهم يدعي أن أهل البيت معصومون. فصار الآن لابد أن يبرروا للناس سبب تناقض هذه الروايات فلتبرير هذه التناقضات أخرجوا هذه العقيدة الباطلة كما أخرجوا قبلها عقيدة التقيه للتخلص من هذه الكذبات أخرجوا كذلك عقيدة أخرى وهي ما تسمى بعقيدة البداء فزعموا أن الله تبارك وتعالى أمرا، ثم لما جاءت الرواية تخالف هذا الأمر قالوا بدال الله، وبدل الله عندهم أي ظهر شيء جديد، وبالتالي نقض الله حكمه الأول وأتا بالحكم الثاني بناء على هذا الأمر الجديد، وكأن الله تبارك وتعالى عندهم العياذ بالله لا يعلم ما سيحدث، بل وقع هذا الأمر فجأة. ولذلك اضطر الى ان يغير حكمه الاول وهذا من اشد الكفر والعياذ بالله وكان اهل العلم من السلف سابقا يتكلمون عن كفري وزندقتي غلاس الجهمية الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم السابق وكان الامام الشافعي رحمه الله تعالي يقول ناظروهم في العلم فان اثبتوه خصموا وإن انكروه كفروا فجاء هؤلاء زنادقة الرافضة فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى مقولة الجهمية وهو نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى ولكن لبسوها لباسا جديا وسموه لباس البداء وأن الله بدى له لا أن الله جهل ويصرح بمعنى هذه العقيدة لعلم الناس كفرهم وزندقتهم ولتركوا هذا المذهب الخبيث ولكن جاءوا بكلمة البداء التي يجهل كثيرون معناها وإن كان للبداء يعني معنى آخر يعني من حيث اللغة وهو أن يبدو الإنسان يفعل كذا بدأ له أن يفعل كذا أي قرر. لكن بدا التي يستخدمها الشيعة بعقيدة عقيدة البداء هي خلاف تلك بل البداء الذي ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى هو ظهور الشيء بعد خفائه هذا الذي ينسبونه الله وهذا هو الكفر المحضو الصريح الواضح نعم. بارك الله فيك يا شيخ نعثمان وأحسن الله إليك أما بقية الشق الآخر من سؤال الأخ كان حول قضية المهدي والمهدي بطبيعة الحال هو مختفي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهذا الفرج لهذا العدم لدينا الآن سؤال إن شاء الله مع الأخ الكريم حق اليقين الذي سيوجه سؤال للشيخ وكما ذكرت للأخ بسارة بارك الله فيه أتمنى أسئلة المخالفين تقدم لكن مكتوبه حينما قبل بعد قليل السامة شيخ سؤال مادي يقول كان سؤال الأخ الذي قبل قليل مداخلته حول قضية من الحكمة من وجوده أو من هذا القبيل أو من غيبته نعم نعم تفضل يا أخي الكريم حق اليقين ثم نعيد للشيخ لأنه السؤال أيضا حق اليقين يبدو حول نفس المقطة تفضل طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار, ومن سار على هديه يوم الدين أما بعد شيخنا الفاضل بارك الله فيك الشيعة يعتقدون أو يسمون رجلا محمد بن الحسن ويعتقدون في وجوده يعتقدون بوجوده ويعتقدون أن الله جعله إماما وهم بهذا يقولون أن التنصيب يكون بالإمام الذي قبله أو يكون بالنص من القرآن والسنة من القرآن والسنة فأنا هذا حقيقة سؤال أنا أريد أن أعرفه على ماذا يعتمد الشيعة في هذا من الذي نصب هذا الإمام الذي يعتقدونه محمد بن الحسن إذا كان الحسن توفي قبل أن يولد هذا الإمام وإذا كانوا ليس عندهم ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإقارة علمائهم وليس هذا مذكورا في القرآن فما هو الدليل الذي ترتكز عليه الرافضة والذي أقنع به أتباعهم على هذا الخرافة واضحي شيخ السؤال ما هو الدليل الذي يعني حسي أو نقلي أو عقلي أو أي شيء أفضل شيخنا الله يحفظك يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم أما ما الحكمة عند الشيعة من اختفاء المهدي فهذا السؤال لا أظن مبني على السؤال الذي بعده وسؤال الذي بعده واضح جدا وهو على ماذا يعتمدون في تنصيب المهدي مع أنه ولد يعني بعد وفاته بفم النص عليه أنا لا أظن أبدا أن الشيعة مجتمعون على هذا الرأي وهو أنه ولد بعد وفاة أبيه، ولكن هناك روايات عندهم طبعا ما أحتاج أن أقول روايات مكتوبة لأن كل رواياته مكتوبة هذا الأصل عندنا، ولكن أظن عندهم روايات أنه ولد في حياة أبيه، المهدي يقول أنه ولد في حياة أبيه ولنا نعم نعم ها وذلك الاختلاف في ولادته على ثم... أكثر من ثمانية أقوال. باتفاق ان الحسن العسكري توفي سنة 260 بينما ولادة المهدي هناك من يقول 256, 257, 258, 260 يعني فلذلك يعني هناك كثير من روايات عنده المكذوبة تقول انه ولد في حيات ابيه وكان يؤتى به الى ابيه ويجلس معه فترة ثم يرجع الى السرداب هل عندهم ولا نص يا شيخ مكذوب عندهم روايات مكذوبة نعم عندهم روايات مكذوبة, عندهم رواية مكذوبة. أنه يقول ابني هذا يعني هو القائم بعدي وكذا، لكن نعم، وأنه صلى على أبيه، لكن على كل حال ما يحتاجون لهذا أنه يعني إذا كان كما قلنا قبل قي نور الطبرسي وجد روايات في القرن الرابع عشر، فأدخلها من ضمنها يعني أنهم يعني يؤلفون أمثال هذه الروايات ولا يعجزونها عن ذلك، على كل حال هذا هذا الإشكال. فقط يعرض على من قال أنه مات أبوه وهو حمل من قال من الشيعة مات أبوه وهو حمل في بطن أمه يعرض عليه هذا الإشكال أنه إذن متى نص عليه أبوه أما الذين يقول أنه ولد في حياة أبيه فلا أظن أن الإشكال هذا يعني يأتي الأمر الثاني وهو قضية سؤال الأول وهو من الحكم من اختفائه طرح كثير من علماء الشيعة حكما كثيرة وارتضاها بعضهم منع منها آخرون ووصل الطوسي الى انه لا توجد حكم الا الخوف ابد وكل الحكم الاخرى غير الخوف على نفسه كلها باطلة لا يقبل منها شيء الخوف من العباسيين الذين الذين في ذلك الوقت لان دولتهم منهارة اي نعم فالقصد يعللون بالخوف انه اعظم سبب الاختفاء هو الخوف وإن كان يعني هم يذكرون أسبابا أخرى وصل بها الصدوق أنه قال بل اختفاءه لحكمة نحن لا نعلمها بس انتهى الأمر لا أحد يسأل أما الطوسي نص على أن ذكر حكما كثيرا أربع حكم تقريبا ثم اختار هو لا توجد حكم مقبولة إلا الخوف على نفسه من القتل وهذا لا شك أنه من الضلال المبين فكيف يخاف عن من القتل وهو عندهم من الروايات انه لو ما اخ... امسك اعظم شجرة على الارض بيده لقلعها ولو اشار الاباد... الجبال بيده الدكدكها وغير ذلك من الامور الخارقة التي يعتقدون فيه غير انه يعتقد اعتقادا جازما في نظرهم انه لن يموت الان فلماذا الخوف اذا والله الذي لا اله الا هو ان خالد بن وليد عندنا يعني أشدّ من العشرات من أمثاله كما قال رضي الله عنه ما ما من شبر في جسمي إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وها أنا ذا عمود على فراش فلا أنا متعين جبنا فهؤلاء يدعون أنهم يحبون على البيت ثم ينسبونهم إلى الجبن والخوف والخور وترك أمر الله تبارك وتعالى أنا فقط أريد أن أسأل سؤالا طلنه طرح موضوع المهدي واسأل سؤالا واحدا فقط هل هذا المهدي الذي يزعمون أنه حي وأنه موجود هل هو متزوج أو غير متزوج وإذا كان متزوجا هل زوجته معمرة مثله أو غير معمرة وهل له أولاد وهل أولاده معمرون يعني المعلوم عندنا الآن في المئة سنة ثلاثة أجيال فإذا كان هو الآن من سنة 162 مختفي طيب نحن الآن 1170 سنة تقريبا ف1170 سنة يعني كل وكل مئة سنة ثلاثة أجيال ثلاثة في دعش ثلاثة ثلاثون جيل والسبعمائة والسبعون سنة جيلان جيلان ونصف ما فوت لهم شيء طيب جيلان ونصف فخمسة ثلاثين جيل ونصف خمسة ثلاثين جيل ونصف, ثلاثين جيل ونصف أين هؤلاء يعني هل هم موجودون أو غير موجودين؟ ومصيبة هذه أن ينسب إلى العقم أو ينسب إلى ترك السنة بعدم الزواج. هل يشتهي النساء أو لا يشتهر النساء؟ يعني كل هذه أسئلة يعني تطرح يعني ولذلك بعضهم أجاب قال نعم هو موجود عند أسرة كبيرة جدا في الجزيرة الخضراء ولا أحد يطلع عليهم يعيشون هناك ومستقرون وكذا وهذه من المصائب حقيقة. أن يقال مثل هذا الكلام ومثل هذا السفه الذي يحاولون أن يغطوا به على هذه الكذبة العظيمة التي كذبوها على أتباعهم هذا ما عندي والعلم عند الله أحسن الله إليك شيخنا الكريم وهذا أيضا من التناقضات فكيف سبحان الله أن يكون الإنسان الذي امتنى الله عليه بالعقل السليم أن يدعو غير الله عز وجل وأن يستغيث ويدعو إنسان يحتاج هو في ذاته لمن يقدم له العون فمن يحتاج العون هل هو الشيعة أم المهد الذي هرب من المخابرات العباسية وفي رواية أنه أنقذ طائرة من السقوط في فلاهي تباركي شيخ طيب احسن الله عليك شيخ تفضل يا أخونا بسارة لعل سؤال من المخالفين نسمعني تبارك الله فيك تفضل يا شيخ أنا أول شيء احتجز يا أخو إبراهيم على عنا الأخوان اللي عندكم وتره الأسرة أخويا سيف حاطلياتين. أنت مع الشيخ وبتعشون وياه وبتعدون وياه يعني أتوما زينا الله يجزاكم خير. آتلو أخوانكم على أنفسكم بارك الله فيكم. أنت مع الشيخ إن شاء الله نأكل ليل طويل معاكم بارك الله فيكم. فلا تفطن سؤال لكم سؤالنا هذا غد صراحة لأنه الوقت الوقت عندكم طويل بارك الله فيكم. كلت الجو على الأخوان. ولا ترى ان تلعنم تلعنم معنم يعني طيب في سؤال موجه للشيخ عن طريق الخاص يقول السؤال اللحظة تخمان بس عشان اللحظة هذا يؤكد علي لماذا لا يدرس القرآن في الحوزات لماذا لا يدرس القرآن في حوزات يعني الرافضة بينما نجد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والجدل تدرس هناك بكثافة المايك لكم <تصفيق> طيب تفضل الشيخ شيخ أثمان. بسم الله الرحمن الرحيم والله سؤال جيد جدا لكن أنا قبل إجابة عن هذا السؤال أنا أقول هل سمعتم شيخا شيعيا من السستاني أهي السستاني ما أحد تسمعه لكن أقصد الخامنئي أو الخميني او الرفسنجاني سنجاني او حتى هؤلاء المحدثون هؤلاء المهاجر او الفالي او غير هؤلاء هل سمعتم احدا منهم يستدل بايات من كتاب الله ترى اي يحسن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى هي ايات ثلاث او اربع يكررونها ويخطئون فيها كثيرا احيانا فهم لا عنايه لهم بالقران وكما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لا يجتمع حفظ القرآن وسب اصحاب النبي في قلبي رجل واحد ابدا فهؤلاء أبعدوا الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى وأذكروا أنه جاءني شخص شيعي مرة عنده بعض الأسئلة فصار يسألك في مقدمة أسئلته قال لي كلمة قال لي يعني أنا درست سنة كاملة في الحوزة لكن أنا أنسيت الآن في قم أو مشهد لكن في إيران يقول درست سنة كاملة هناك فقلت له أريد أن أسألك سؤال قال تفضل قلت خلال هذه السنة هل حفظت كتاب الله قال لا قلت هل حدثت يعني جزءا قال لا قلت هل قرأت كتاب الله على شيخ مجيد هناك قال لا قلت هل قرأت جزءا قال لا قلت ماذا تفعل هناك سنة كان ماذا كنت تفعل قال درسنا المنطق والفلسفة وعلم النفس وعلم الجدل طيب وبعض الفقه والنحو قلت كتاب سنة قال أبدا سنة كاملة هذه هذه دراستنا وهناك رسالة على الحوزات للخامنئي يعيب فيها أن الإنسان هناك قد يصل إلى مرحلة الاجتهاد وهو لم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى فهم أبعدوا الناس عن كتاب الله بل كيف يقرؤون كتاب الله وعندهم أن المهدي إذا خرج يقرأه على غير هذه القراءة الموجودة حاليا ويكون أصعد ما يكون على الذين حفظوه في هذه الدنيا فهؤلاء ينتظرون المهدي حتى يخرج لهم الكتاب الصحيح أما هذا الكتاب فلا يعتقدون صحته فلذلك لا يعتنون به وظن أن هذا الأمر واضح جدا فنادرا ما تجد عالما شيعيا يحسن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى أما الحفظ فهذا من أبعد ما يكون عنهم أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك أنا أتصور عدم تدريس كتاب الله في الحوزة لأنه لا يمكن لأحد أن يدرسه من سي يدرس؟ من يحسن قراءة كتاب الله تبارك وتعالى حتى يدرس كتاب الله تبارك وتعالى هناك فلا كتاب ولا سنة بل أهل السنة هم أهل الكتاب وأهل السنة نعم بارك الله في الشيخنا الكريم هنا سؤال بارك الله فيك من أحد الأخوة قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا ناثمان أحسن الله لي ولك الخاتمة ورد في أحد أشرطة حقبة التاريخ عندما سئلتم عن الأقوال في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه فذكرتم ثلاثة أقوال نص جلي و وبنص خفي و بنصية نسبة, نسبة الأقوال والأدلة على القول الراجح يعني كأنه يريد أن شيخ نتعلق على هالعبارة الساجقة تفضل شيخ ونعم ذكر أهل العلم كابن حزم وابنتينياء والنوي وغيرهم ذكروا أن خلافة بكر الصديق اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال هل هي بالنص الجلي أم بالنص الخفي أم بالشورى يعني كيف وصلت الخلافة إلى بكر الصديق فذهب كثير من أهل العلم لأنها بالنص الجلي الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله للمرأة التي جاءت تسأله أرأيت إن أتيت من العام القادم فإلى من؟ قال إيتي أبو بكر. وكذا قول النبي لعائشة ارسل لي أبيك وأخيك فإنني أخشى أن تمن متممنا ويأب الله والمؤمنون إلا أبو بكر. وهناك أكثر من نص من النبي صلى الله عليه وسلم على بكر الصديق رضي الله عنه. وبعض أهل العلم هو القول الثاني أنه نعم هناك نص ولكنه نص خفي. ويستدلون بما استدل به أهل النص الجلي ويدخلون معها أمره بالصلاة. وتأميره على الحج وقربه من النبي وت... وثنائه عليه فيجعلون هذه الأشياء كلها بمثابة النص الخفي على أي بكر الصديق وليس نصا جليا واضحا وكنت أميل جدا إلى هذا القول وهو أن هناك نصا خفيا من النبي صلى الله عليه وسلم على أي بكر الصديق والقول الثالث وهو أن الخلافة إنما صارت لأي بكر الصديق ليس بالنص وإنما بالشورى باختيار المسلمين له وهذا الذي أميل إليه الآن أنه وصلت خلافة لأي بكر الصديق بالشورى وإن كان أهل الشورى يعني قد لمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأنه أفضل وأنه خير وأنه مقدم وغير ذلك من الأمور ولكن ما صار خليفة لم يحتج بالنص ولذلك قبل أو بكر عمر أو أبا عبيدة وكذلك عمر لما طعن نص على هذا الأمر فقال إن استخلف طيب فقد استخلف من كان قبلي وإن أترك فقد ترك من هو خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصد أنه ال الذي أمينه الآن هو اللي هو الشورى إن بكر رضي الله عنه نار خلافته بالشورى ليس بالنص وإن كان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لمح إليه كثيرا إلا أنه صرحه ولكن هذا ليس على سبيل التنصيص بالخلافة وإنما على سبيل الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مقدم على غيره هذا الذي يظهر العلم من الله تبارك وتعالى وقد فصل فيه شيخ حسام تيمية تفصيلا جيدا احسن الله إليك شيخنا الكريم وأيضا لا ينسى أن نرحب بشيخنا الحرمين الذي انضم إلى هذا اللقاء المبارك فحيا الله جميع الأخوة الكرام وطلبة العلم والمشايخ في هذه الغرفة الكريمة السوطي الان الاخر بيسارة وذكر ان العدل قامت عليه السماء والارض تفضل نسمع السؤال الذي لديك بارك الله فيك الله هيه <تصفيق> ارقابي عندك ارقاب الشيخ عثمان وما يقول شيخنا الاخوان محتاجين يعني الاخوان جنبك يا شيخ ويسألونك في كل وقت هنا نقول الاخوان يقدمون اللي عندنا هنا بارك الله فيك في واحد اثنين عشري مقدمه واحد اثنين ثلاثة موجود ارفع يدك عشان نرفع عندك النقطة اخواني اللي يشوف يرفع من النقطة احسن الله اليكم الابن عشري احسن الله اليكم رفعت عنا النقطة تفضل المايك لكه تفضل المايك لك فنل اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أنا أتمنى من الآدم أن لا ينقف فقط حتى أكمل فكرتي. أولا الشيخ أثمان الخنيس قال بأن الشيعة يعتقدون بالجهل لله أي نسبة الجهل لله أولا نحن نقول كل من يعتقد أن الله تبارك وتعالى ينسب إليه الجن فهو كافر لا شك في كفره أما على نحن نعتقد بالبدء باختصار هو إبداء الله عز وجل ما كان مخفي عن عباده وبعلمه كقوله تبارة وتعالى يلح الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب الآن إن أردت أن أثبت لك من كتب أشياء لا بأس عندي في ذلك حديث صحيح في الكافي للكليني صبحة 198 لسنة لا أشكال من صحته حديث رقم 9 باب يا أستاذي، يا أستاذي وفاقك الله لاتباع الحق حياك الله محمى 1-3 أشكر لك حقيقة أنك يعني تقدمت وطرحت السؤال واعتذر عن تنقيدك لكن عشان الوقت بس يعني مسألة ليست مداخلة مسألة سؤال اطرح ملخصا سؤالك الشيخ يستمع لك تفضل حياك الله أصلي على محمد وعلى سيدنا محمد أنا أتمنى أن لا هو ذكر مسألة وأنا أجيب عنها هو قال نحن نعتقد بالجهل لله تبارك وتعالى والآن سأتيه بسرد صحيح عندنا وأريده أن يعلق على هذا الحديث نعم. وكذلك إن أراد أن أثبت له البداء من كتبه لا بأس عندي في ذلك نعم كل المسلمين بلا استثناء يعتقدون بالبداء لكن التسمية تختلف فقط التسمية نعم الحديث محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بد الله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له وأحاديث آخر كذلك صحيح الإسناد آآ آآ آآ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن طبال عن داود بن فرقد عن عمرو بن عثمان الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله لم يبدو له من جهل وأحاديث كثيرة جدا تكاد لا تحصى وإن أراد كذلك أن أثبت له البداء من القرآن الكريم فلا بأس عندي في ذلك ومن أقوال علماء الشيعة في أن الله تبارك وتعالى لا يبدو من جهل ومن يعتقد بهذه العقيدة فهذه العقيدة وصلت, وصلت الرسالة وحياك الله واحد ثانين ثلاثة تستمع إلى جواب الشيخ تفضل الشيخنا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبداء عند الشيعة أنا لم أقول إن الشيعة ينسبون الجهل إلى الله تبارك وتعالى عامة الشيعة بالعكس أنا أعتقد أن هذه العقيدة مما يخفع العامة الشيعة ولكن علماء نعم يعتقدونها وينسبون الجهل إلى الله تبارك وتعالى وإن كانوا لا يصرحون بهذا اللفظ هكذا أنهم يقولون أن الله يجهل أو أن الله جاهل لكن اعتقاد هذه العقيدة وهي البداء هي نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى شاءوا أم أبوا هذا الأمر الأول أما الرواية الأخرى التي تقول ما بدأ الله ما بدأ لله من جهل نقول هذا خلاف الروايات التي تقول أنها كذلك وأعطيك الرواية الواضحة جدا وتعلمونها جميعا وهي أنكم تقولون إن الله تبارك وتعالى نص على إما من قبل خلق الخلق نص على هذا لإما الاثني عشر وأنهم معلومون عند الله وأنهم أسمائهم حول العرش وغير ذلك من الأمور. فكيف بعد ذلك نص جاء فار على إسماعيل في الرواية المشهورة عندكم أن الإمامة في الولد الأكبر من ولد الإمام. وهذه الرواية واضحة أن الإمامة في الولد الأكبر من ولد الإمام. وجعفر ولده الأكبر إسماعيل. هذا الولد الأكبر. وبعده عبد الله. وبعده موسى. وكان يلقب بأبي عبد الله أو يكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج. كان الإمام أحمد كان يلقب بأبي عبد الله قبل أن يتزوج ولده الكبير صالح وليس عبد الله. وكذلك جعفر ولده الكبير إسماعيل وليس عبد الله. وعندكم الرواية تقول إن الإمامة في الولد الأكبر من ولد الإمام فتكون الإمامة في إسماعيل وليست في موسى فضلاً عن جعفر. فالقصد أنه عفوا السلام عليكم كان المايك سقط من الشيخ الفابل ما أدري في صوت كان المايك سقط طيب المشكلة مضحك المبكي أنهم يقولون حينما صنع الحسن ما فعل مع معاوية بدري الله أن تكون الللا الإمامة في الحسين في أبناء الحسين والله شيء مضحك طيب الشيخ موجود حتى يستلم المايك شيخ موجود انا الشيخ يسمع نعم هذا الشيخ يسمع يا مادري اخواني مع الشيخ لا لا ما في قبز سقط المايك من الشيخ سقط المايك من الشيخ طيب مادري خرج كأنه خرج دقيقة نشوفه خرج ورجع ولا علق عنده ولا على كل حال هناك رواية عجيبة جدا وانا حقيقة استغربت منها ما كنت تتوقع ان يصل الامر الى هذه الدرجة يقولون ان الله تعالى لما صنع ان الله تعالى لما صنع مع معاوية ما صنع بادل الله فعالى ان لا وجع الوصية والامام الا في عقب الحسين عليه السلام وايضا في مورد اخر ان الله تبارك وتعالى لما صنع عفوة دقيقة ان الله تعالى لما صنع حسن عليه السلام مع معاويه ما صنع جعل الوصيه والامامه في عاقب الحسين والله شيء عجيب سقط المايك يا شيخ نعم عادي يا شيخ عادي يا شيخ الفاضل بارك الله فيك بس يا ليتك تعلق على هذه الروايه فيما يتعلق بالبدا يقولون ان ان الله تعالى لما صنع الحسن عليه السلام مع معاويه ما صنع جعل الوصيه والامامه في عاقب الحسين أليس هذا طاعن في عسمة الحسن تفضل لكم المالك نعم بسم الله الرحمن الرحيم فالقصد أن نسبة البداء إلى الله تعالى أنه بدأ لله في موسى بعد أن كان جعلها في إسماعيل لماذا جعل الله في إسماعيل ثم جعلها في موسى ألم يعلم الله تبارك وتعالى أن إسماعيل سيموت في حياة أبيه كان يعلم ذلك طيب لماذا جعلها إذن في موسى بعد ذلك ولذلك هنا خرجت الإسماعيلية ورفضت هذا المبدأ وتمسكت بالرواية الأولى وهي أن الإمام في الولد الأكبر من ولد الإمام فقالوا إسماعيل ولد الأكبر لدى الإمام في إسماعيل وجعلوا في ولد إسماعيل بعد ذلك ومن هنا خرجت الإسماعيلية لهم لم يقبلوا البدء الذي تقول به الاثنى عشرية وكذلك وقع هذا في الحسن أبم الجواد لما قال قم فاسجد لله شوكم فقد بدأ له في كما بدأ لإسماعيل بدأ لموسى بعد موت إسماعيل وكذلك ما ذكر أخون الآن وذكرني فيه إذا الله خيرا وهي خيراً وليقضيتنا الله جعل الإمامة في ولد الحسين بعد أن صالح الحسن ومعاوية فهل كان الله لا يدري أن الحسن فو صالح معاوية فعلى كل حال لا شك أن السائل أو المتكلم يعني كغيره من عامة الشيعة أنا أعتقد لا يعتقدون البداء في الله تبارك وتعالى كما يعتقدوا علماؤهم وهو أنه بدأ, بدأ له الشيء قبل, قبل أن لم يكن يعلمه ما كان يعلمه ثم بدأ له هذا العام وإذا غير الحكم بناء على ذلك والله أعلم طيب سنأخذ آخر سؤالين سؤالين من الأخوة هنا في هذا اللقاء المبارك وسؤال إن شاء الله من الغرفة وبعدها نكتفي نظرا لضيق الوقت ووجود ايضا اجند افراء او برامج افراء غير قضية البارتوك الان سيسأل ان شاء الله اخونا المسافر واتمنى من الاخوة في الغرفة ان يكون سؤال الضيف المخالف مكتوبا ولا اذا اخذ المايك ان يطرح رد فلسنا في حوار طيب الاخ الكريم ابو عرب عفوا قلت المسافر لان المسافر موجود تفضل الاخ الكريم ابو عرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتذر اولا لاتفضل بين ايدي المشايخ وطلبة العلم وطرح سؤال لعله يكون غريبا بعض الشيء اذا كان المهدي مختفي وخائف من سلالة العباسيين فاينهم الان اين الجندي العباسي الذي يحمل الرمح والسيف والدرع وينتظر هذا المهدي وبما أنني أنا أبو العرب أتعهد لكم بحمايته فليخرج أنا أتعهد بأن يخرج وأحميه بإذن الله تعالى وننتهي بإذن الله تعالى من هذا الموضوع بارك الله سخ لخير واعتذر مرة ثانية حقيقي يعني التنليق جيد هذا فعلا يعني إذا كان خائف من عباسي لا يجد عباسيون الآن وتوجد الحكومات الآن كما يسمونها ديمقراطية طيب والإنسان يستطيع أن يتحدث ما شاء الله لو أدعى رجل النبوة ما حد يصنع له شيئا فكيف لو خرج المهدي يريد الإصلاح ويريد سعادة الناس فلن يعارضه أحد نعم بارك الله فيك يا شيخنا الكريم والآن سيمتقل لللاقط لكن قبل ذلك نذكر بأن الصدر آية الله الصدر ذكر أن المخابرات الأمريكية تبحث عن وأن البنتاغون أقام حرب عالمية ثالثة من أجل منع خروجه فهذه من المفارقات تفضل أخي كريم بسارة هذا السؤال بس الأخير عندك بعد إن شاء الله نختم تفضل أخي كريم يردي انهELL جانه يموت، طيب عندي يعني عدد كبير من اللโخوان مريضون أن يطرحوا السلة أخونا بنصر موجودخونا بنصر عبتني رقم واحد.. بارك الله فيك يا أخوان عرفعوا عن من تعرفون من اللاخوان في كثير من اللاخوان مع رائفةين من معروفين عرفوا عليك وارفوها ليaddخوان كثير من العائفة من الأخوان معروفين مع بارك الله فيكم تفضل يا أخونا بنصر ل لك Myixes السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرك للخليم على تقديمي وأنا كان يعني دخلتي في مسألة المهدي وغيبته وخوفه من سطوة الخليفة العباسي وجدنا يا إخوة في تراجمي الشيعة والسنة أنهم يذكرون مسألة قتل الشلمغاني هذا الذي ادعى الألوهية ومن ترجمته كذلك وجدنا أنهم أشاروا أن هنالك خلاف بين السفير الثالث الذي هو القاسم أبو القاسم الحسين بن روح وهذا الشلمغاني المقتول بمعنى أن الخبر لم يكن يخفى على الأمة فأنا سؤالي للشيخ هل في طري نظرية الخوف أو أن العباسيين كانوا يبحثوا عن المهدي المنتظر لأجل ذلك دخل في السرداب هل في طريها؟ من هذه الناحية ما يثبت كذب هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله عليكم. لا شك أن دعوة وجود السفراء هي أعظم الأدلة على كذب من يدعون وجود المهدي وأنه يراد قتله فهي أبسط مما يتصور كثير من الناس قالب أن هؤلاء السفراء يعلنون أمام الناس أنهم سفراء للمهدي ويأخذون من الناس الأموال ويأخذون من الناس الأسئلة ثم يرسلونها يذهبون بها إلى المهدي ويأتون بالإجابات ويخبرون الناس أن الأموال قد وصلت فهذه يعني أقل إنسان يستطيع أن يتابع هذا سفراء يرسل الخليفة العباسي في ذلك الوقت الذي كان يحرص على قتل المهدي يرسل من يتبع هؤلاء السفراء سواء الأول أو الرابع أو الثاني أو الثالث يرسل من يتابعه يلازمه 24 ساعة طيب أين يذهب بمن يلتقي ثم يعرفون مكان المهدي ويقتلونه إذا كانوا حريصين على قتل المهدي بل الحريص على رؤية المهدي سيفعل هذا سيتابعون سيتابعون ثم يصل إلى المهدي ولكن هذا يدل على كذب هؤلاء القوم وهم كانوا يضحكون على الناس ويقول لهم التقينا بالمهدي واتينا بالإجابات وبالكتب المزورة التي لا توقيع فيها ولا خط ولا غير ذلك من الأمور فأنا أقول يعني اختلاف السفراء وتنازعهم ثم دعوة أن الخليفة يريد قتله كل وها وغيرها كل هذه تدل على سخافة هذه الفكرة وكذبها ولا أنهم يضحكون على الناس وعلى جهل الناس وحمقهم كيف يقبلون مثل هذه الأمور وإلا والله الذي لا إله إلا هو إن العاقل لا يقبل هذا لا يقبل أن يضحك الناس عليه هكذا ولكن كما قال النعماني ما زال الشيع يمنون وما زال الشيع يعيشون بالأماني من كي يتمنون أن يخرج مهدي يعيد لهم مجدهم كما يقول مهد مجد الفرس طيب يعيد لهم مجدهم ينصرهم على أعدائهم والناس يقبلون هذا ويضحك عليهم بمثل هذا الكلام الباطل فعلى كل حال أنا أتصور من قرأ يعني ما كتب حول هذا السفراء يتبين يقينا أن قصة المهدي قصة ملفقة لا واقع لها ولا أساس والله أعلم بارك الله فيك شيخنا الكريم الجليل عثمان الخميس على هذا على هذه الإضاءات حقيقة التي تعتبر نفاس لمن في الغرفة ويستضيق بها أيضا من يريد إن شاء الله الوصول إلى الحق وندعو الله عز وجل أن يفتح على قلوب وعقول ضيوفنا الشيعة وأن يبصرهم بالحق ونحن والله الحمد في هذه الغرفة الكريمة وبلسان الأحبة على رأس المشايخ الكرام. لا نريد لهم إلا الهداية ولا نريد لهم إلا طريق الجنة لا أكثر ولا أقل ونريد أن نبين لهم أن هناك طريق يقف على رأس هؤلاء المراجع يدعونهم إلى النار فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق الآن لا ننسى أن الكلمة الآن أن نختم بها مع شيخنا الجليل الدكتور محمد البراك نريد أن نسمع منه أيضا بعد أن سمعنا من شيخنا الكريم عثمان الخميس فليتفضل بارك الله فيه وحياكم الله جميعا أيها الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشكر فضيلة الشيخ عثمان خميس لاستجابة الدعوة وكذلك الأخوة الفضلاء من مشل في غرفة منهاج السنة وغيره ممن حضروا هذا اللقاء نرجو الله سبحانه وتعالى أن تتكرر اللقاءات المفيدة والنافعة التي نحن الحقيقة بحاجة إليها ليعني طرح بعض المسائل والفوائد، وايضاً يعني نعتذر من الأخوة عن الاستمرار في هذا اللقاء رغم أن للحاح يعني منهم لان يطرحوا المزيد من الأسئلة ولكن الوقت قل لا يسمح بذلك ولكن أيضاً أنا أطلب باسم الأخوة جميعا مشر في غرفة منهاج السنة السذاب نطلب منهم من الشيخ عثمان أن يعدنا بدرس أسبوعي في هذه الغرفة فالأخوة الحقيقة بحاجة ماسة جدا إلى هذا الدرس من الشيخ عثمان وأنا أتوقع بإذن الله عز وجل أنه لن يرفض الطلب خصوصا إن كان عنده من الوقت ما يسمح وأظن هذا قول لسان حال الجميع يعني الأخوة جميعا كلهم يؤيدونني في هذا الطلب فلذلك سنحاول مع الشيخ بإذن الله عز وجل أن يعيدنا بدرس اسبوعي لكي يستفيد الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والسداد ويعني أيضا كتب لي الأخ أن الأخ أبو أحمد له كلمة أن الأخب وأحمد يريد كلمة، فلذلك أقول يعني الوقت حقيقة ضيق جدا، ولكن يعني نسمع من الأخب وأحمد يعني هذا الكلمة القصيرة التي في ختام هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحياكم. حياك الله يا شيخ محمد حيا الله شيخ عثمان نرحب بكم في قرفة استرداب من هاج السنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم والله حقيقة كلمة قصيرة إن شاء الله دون الإطالة من حق الشيخ عثمان الخميس أن يدفع أيضا الصوت غير مسموع الصوت غير يعني منخفض لحظة طيب نرفع إن شاء الله شوية أنا أرى أن الصوت جيد ما أدري والآن كيف الصوت الآن الصوت جيد هل الصوت جيد الآن طيب بارك الله فيكم حياك الله شيخ عثمان والشيخ محمد وجميع الأقوى الشيخ عثمان بارك الله فيك كما تكلم الشيخنا محمد بارك الله فيه أن, أن يدفع طلبة العلم أيضا ضريبة الزكاة وهي الله وفقكم سبحانه وتعالى بالعلم فلا تبخلوا على إخوانكم أن تكونوا أقل شيء يعني يوم في الأسبوع حتى يستفيد الأقوى منكم واجزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وإذا كان في الإمكان يعني الشيخ يعني حتى خمسة دقائق لو يلقي نظرة على ما يحصل الآن في إيران سريعا كهكذا أنا هذا الذي أرجوه من الشيخ والشيء الثاني أرى أن هناك تطورات رأينا في التلفاز بالنسبة ما يختص في مناسبة عاشوراء وهذا فعلا لفت نظري أن الأتراك لاحظوا أن في عاشوراء الضرب بالسيوف والسلاسل يهدر الدماء فيعني فكروا في تفكير جيد فضلا أن يضرب أنفسهم بدأوا يتبرعوا بالدم وهذه أرى خطوة جيدة لعلهم إن شاء الله يأتي يوم من الأيام أنهم لا يضربوا ولا يسفك دمائهم فإن شاء الله يلقي لنا بس ولو خمس دقائق الشيخ عن هذا الموضوع جزاكم الله خير وبارك الله فيكم طيب بارك الله فيكم جميعا لعلكم إن شاء الله حيا الله الأخ الكريم أبا أحمد ولا أنسى أن الشيخ عثمان رحب بك ويسمع صوتك لأن... لأن لك يعني غيبة كبرى <تصفيق> غيبة كبرى أخ الكريم أبا المنذر مغلق الخاص الله يبارك فيك تفضل شيخنا الكريم عثمان الخميس لعلنا نختم إن شاء الله بمشاركة الشيخ حيا الله أبا أحمد السلام عليكم الله حقيقة يعني من زمان ما سمعت هذا الصوت ما نقال كروان لكن صوته خلاص زمان ما سمعناه وحياك الله ب أحمد وصراحة سعيد جدا إني أسمع صوتك وعلى كل حال بالنسبة لما يقع الآن في إيران فهذا كان كنت أقوله منذ زمن وهو أن هؤلاء المعممين لما سيطروا أو أحكموا القبضة على إيران ليس دليلا على أن الشعب الإيراني معهم بل أن الشعب الإيراني جرب هذا الحكم حكم المعممين لأكثر من 30 سنة الآن تقريبا وملهم وعرف ضلالهم وباطلهم ولكن للحماس العظيم عند الشيعة لا يستطيع يصرح بهذا وإنما يضربون من تحت الحزام كما يقال وهذه أول مرة نسمع فيها طعنا في المرشد وهو الخمينائي وتصريح بهذا الطعن فأنا أقول هذا الأمر كنا نسمع به من زمان من أيام الصدر حسن الصدر كان يقول بمثل هذا الكلام ويقول أن غالب الشعب الإيراني يعني لا يقبل هؤلاء يعني المعممين وهذا الذي أعتقده وأدين الله به وأنا حقيقا لم أسافر إلى إيران ولكن حدثني بعض الثقات أن المعممين هنا غير مرحب بهم عند عامة الشعب الآن فالذي يحدث الآن ما هو إلا دلالة على هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى أن يظهر يعني الحق ويبطل فعل هؤلاء المعممين وتضليلهم للناس ودجلهم وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى أن يحقن الدماء وأن ينهي هذه الحقبة السيئة حقيقة. والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد بارك الله فيك يا شيخنا أثمان خميس وبارك الله فيك شيخنا محمد البراك وجميع الأخوة كلهم بسم باسمي ورصلي في هذا اللقاء المبارك الذي يولى الحمد جمع هذه الكوكبة الـ الـ التي بذلت وترزل ونزكي على الله أحد وإننا نقوم في غرفة استرداد منهاج أهل السنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيكم خير الجزاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم تحت ظل عرشه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصبر والحكمة في الدعوة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على أيدينا بارك الله في الجميع وأتمنى إن شاء الله أن يكون هناك لقاء آخر كما وعدنا الشيخ الثمان الخميس وسيرتب له من الله عز وجل ونعتذر أيضا للأخوة في الغرفة استرداب عن عدم التمكن من الإجابة على جميع الأسئلة لأن الوقت لا يسمح وحياكم الله وبرك الله فيكم وإن أيضا ندعو عموما استودعكم الله وكنت أريد أن أكمل الدعوة للعشاء أدعوكم جميعا لكن سبقني هذا الويقفز يبدو أنه لم ما يملك بطاقة دعوة <تصفيق> طيب حياكم الله جميعا السلام عليكم